Kذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاروت فمنهم هدى الله ومنهم من حقت عليه الظلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن Rıf, Allah'ın hedefi. Fakat Allah, kimseye yıldırdı ve onların için hiçbir yol ولكن اكثر الناس لا يعلمون يبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إن